Wa minash shaqqini man yafuna lahu What? سميع لا عيد رسولك تكل كل منا سبيلين وادخلناهم في رحمتنا коли хид فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك استجفنا رانكم وانفنا رانكم يا يا له, له, له زوجا انه